بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في ليلة في القدر وما أدرك با ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فينا بإذن ربه من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر